All uh -huh. وحاني ادغد انتن وليي انو لاي وحاني ادغد انتن وليي انو لاي وحاني و ذبلا شدنی و آین سگی و حانی دینی و ذبلا شدنی و آین سگی وطنهي جكحتاي حتى دوح يا خيبي وطنهي جكحتاي ها يتقا كلا ونشدان عنيبن وركهي وطنهي جحت هاي اتد وحي حي وطنهي جحت هاي اني بن وركهي دگى كلا و الشباب اني بن وركهي دگى كلا و الشباب امه ماتك تسوي والبهار كخودري محا تجي تويدا والبهار كخودري محا تيجي تويدا والبهار دقت عيل وذاقوا وجه كلاسباي ولا لها عيل ولا لها وي وي وي دره عدي كني وحصار Me wa da chirkeni kuayo iwayi kuayo iwayi me wa chirkeni وعني هالبولا سمبابا دوراك شاد وعني هالبولا سمبابا دوراك شاد والبهار كبرتو ويا رك حدا نهي وانتو بماءي والبحر كبرتو ويا رك حدا نهي وانتو بماءي قدها تولع فيها ويدارو لي دهي حتى دول يحسن الاقيها ويدارو لي دهي كاتبه ورابو وهي وانكسو بي كاتبه ورابو وهي وانكسو بي حتي وعشا ده ذاتهي كلاوابت انتي وعشا ده هلاوابك واباكونا انتي وعشدات هاي هلا واباكونا انتي وعشدات هاي هلا واباكونا كيرو قد شحيل وداقو وككلا سباي ولا لها ايس كورتهم ويغني تلقى عالخير بابتعال وداقو وجيكا لا ولا لها ايس كورتهم ويغني تلقى عالخير يا وليد ارفع عليك وعتبا كني وحصار كلي يودي درع أبي لبدين وعتبا كني وحصار كلي وياي ويدي وياي ويدي لي وذا شركي لي وياي ويدي وياي ويدي لي وذلك الكمي وذلك الكمي